وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ وَلَا تُبَرِّهَاهُمْ صادقين قل هاتو هم هادة كنتم صادقين.